اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي قوله ترى بات الساعه وان شق القمر وان يرى ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءه وكل امر مستقل ولقد جاءهم من ال نَجْر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نُكُرْ خُشَّ عَن أَبْصَارٍ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاءِ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 وفجرنا الارض عيوناً فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فاية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِّيحًا صَرْصَرًا رِّيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ خَصِمٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ ذُكِّرُوا عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَآبَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان عذابي ونذر اننا ارسلنا عليه صيحه واحده صيحه واحده فكانوك هشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط لِنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا لَنُوطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بَكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلدِّكْرِّ فَمَنْ أَرَادَ تَذَكَّرَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِر اكفاركم خير من اولائكم املكون دراء املكون دراء في الذبر ام يظنون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولنون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلم في البصر ولقد اهلكنا اشياعكم فما لمن مذكر